اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وَكَم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 فَكُلَّ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلَّا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقسمهما اني لكما لمن نصحين فدلاهما بغرور فَلَمَّذَا قَالَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلَكُمَا وَأَقُلَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ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 ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هؤلاء أصحاب النار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 قال دقول في امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها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 They are in it. And we gave what is in their hearts from a lie that is going from them. And they said, "'Hamdulillah الذي هدىنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله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 بِسِيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ويدخلوا الجنة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 قومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عِلْمٍ هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله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 يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا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 رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات رب وأوصح لكم وأعلم من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 ولكنني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات رب، وأنا لكم ناصح أمين. عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُذّركم.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 فأتنا بما تعيدنا إن كنت الصادقين. قال قد وقع عليكم مر ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وأباد. أحكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فاتظروا إني معكم من المنتظرين فألجناه والذين معه برحمه من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 وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَوْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصَبِّرُوا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 قَالُوا أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنَّا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.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 نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن إن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى ان ياتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى ان ياتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله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 يَا رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ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 ملأوا صلباً نكم أجمعين، قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا.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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصدهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه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 مل وضفاة ودم آيات مفصولات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين وَلَمَّا وَقَعَ وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك, ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فالتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا باياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين واذا اجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 ما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت, بي فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأَن تَأْرُحَ الرَّاحِنِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَبِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيَأَتِ ثُمَّ تَأْبُوا مِن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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل واياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث ويحرم عليهم الخبايث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأم الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعذلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَقَنَ الْجَدَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ وَقَعُوا بِهِمْ خُذُوا مَا أَتِينَكُمْ بِقُوَّةٍ ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ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 ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضغل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَا لَهُ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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب مِنَ من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون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 و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله انه سميع عليم